بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولن اخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث